الله درو معسكر الابطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال لله درو معسكر الابطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال اسعى الى درب الهروب تخبطا تتصادم الارتال في الارتال جيش الروافض يشتكي من بأسنا زيدوهم بأسا بكل نزال إن أتينا يا روافض فاحذروا إن أتيناكم بخير رجال الحاسرين رؤوسهم لمنية والصابرين بها كصبر جمالي إيه إيه الله, الله جرم عسكر الأبطال وقع الرصاص على العدى متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربالي أسد أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين ملكهم مستمسكون به بخير حبال هذه نفوسهم سلاح خارق يرمون أنفسهم كنضح نبال إن لقوم نرخص الأرواح من أجل الإله وكل شيء غالي إله ذرم عسكر الأرطال وقع الرصاص على العدا متوال you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 داه دلو معسكر الابطال وقع الرصاص على العدى متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال على متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال